قال انت اوريك المهونهب ليا شمس الخيارونا ولا النسيره تم واغي درن فيك وشلاك بما مشى طريقك والتيا في عارضه الحر لا من ابرق الريش واسى خلى الديار عاف في عشا وبيضه ما دام رزق العبد بيدني مولاه وش حاجة أهلاء لأنفس المريضة واللي زعل من خاطر لا تراضة ناصر ما سويت شيء يغيظة والعفن لا تندم على شان فرقه ترردي فرقه ما هي غميضة عين تغيح موقع من حلايا لو من الأدنين عين حاضبه والعش سهل لو سكه الدرب دابا في ظلها ما لا طروش تماميضه طلع طري يعو عودها ما تعصى لو على ضفه تدير بفيضه والناس كل يجبه حساسه مدينه مثل الشجر لو هو تجدد بريضه احد اللي زلات بك رجله تلقاه حبل نجاة ني بتوته اليضه رجل ذيابا الخلل فيك يرفعه عزك يا عز يهيضه وحده بس عثر خجاه وجهه لا شك وقت الضيق ما فيه عيضة مثل الغديل اللي حفظ ما هي بشته وهلك وروده فيه لواهي بقيضة على لندين ما باهم حامة بالك تغرك ساكبت وتعريضة مثل السراب وخاسر من ترجة لا مرضين عينين ولا هلهم غيظا لا مرضين عينين ولا هلهم غيظا